بوك تو تورمتي اثنى عشر اثنى عشر. المشروبات المشروبات ميت شاي سو انا اشرب شاي انا اشرب شاي ما قواس صوام انا اشرب قهوه انا اشرب قهوه مي مينيرال ورقاس صوام انا اشرب مياه معدنيه أنا اشرب مي معدنيه شن تشايس ليموني صوام اتشرب شاي مع ليمون اتشرب شاي مع الليمون شن قواس شاكري صوم اتشرب قهوه مع سكر اتشرب قهوه مع السكر قينوليان صال صوم اتشرب ماء مع ثلج اتشرب ماء مع الثلج اكسييميا هنا توجد حفلة هنا توجد حفله خالخي شامبانيورسوامس الناس يشربون شامبانيا الناس يشربون شامبانيا خالخي الناس يشربون خمر وبيره الناس يشربون خمر وبيرة صوام شن الكحولس الخمر اتشرب الخمر صوام شن ويسكيس ويسكي اتشرب ويسكي صوام شن كولاس روميت كولا مع رام اتشرب كولا مع روم؟ لا أحب الشامبانيا. لا أحب الشامبانيا. لا أحب الخمر. لا أحب الخمر. مي لا أحب البيرة. لا أحب البيرة توتو باوشت أغوارس إردسيه الرضيع يحب اللبن الرضيع يحب اللبن باوشت أغوارس كاكاو دا واشل ستويني الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح كالس اووار تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت المراه تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت